ولقد أخذ الله ميتا قبل إسرائيل وبعثنا منه مثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وَلَعْتَ وَأَتَيْتُ مُزْكَةَ وَأَمَنْتُ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُ مُهُمْ وَأَقْرَضْتُ مُلَّاه قَبْلَ حَتَّىٰ وَأَقْرَضْتُ مُلَّاه قَبْلَ حَتَّىٰ فَغَنَّ عَنْكُمْ سَيَآتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن تفرَّ بعض ذلك منكم، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيلِ، فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِتَاقَهُمْ لَعَنَّا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً.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 قليل منهم فأفوا عنهم واصفح إن الله يُحِبُّ المحسنين ومن الذين قالوا إننا صارا خذنا ميتا قهم فنسو ما به، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغض. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب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 الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى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 مه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 يُسَيِّرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الْكِتَابُ قَدْ جَاءَ رَسُولُنَا يُبَينُ لَكُم عَلَى فَتْرَةٍ مِن الرُّسُلِ أَن تَقُولُ أَن تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ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 وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تغتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرج منها وإن لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإن داخلون قال رجلان من الذين يقاطون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى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 قال فإن محرمة عليهم أربعين سنة يسيون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين تو عشر كشني يا فرتانات وحنك مديها عشر هذه انوصف لي كنا خمس سنين تفسيرك القرآن ككريمك شني يا تمنعي يا ايضا الذي قبل بالأبنا كان ملا من سورة المعيدة ايضا الذي اعتنادنا ويقولك من السورة نفسها مثل سورة المعيدة كملا ايضا ابوه الرئيس عشرك وعيسي شرح تفسير لأنه يقول شيئا بلما ذي سبحانه عز وجل ويقولك ابتل إسرائيل iy animan qalaama dawara riyala amanna baduna mabqara o iyya rabbani isra'il labiy yatamb qulay hayn oralar gabanin bahalaka bachay kulka labiy yatamb kinin Loga reerahodi waayee la looga dhigay waay markaa kormeerayaalu ahaayeen bal lamada e bawl banu isra'il inay هل انت سائبا ما عدين هل كان هناك لكن لكننا لك لو اخذنا ميثاق بني اسرائيل اياه ان بدن كارك دونتا قال تعالى خبه حجر ورقة وحدفه اخذ الله ايبئين وغبتين ميثاق بني اسرائيل اسرائيل واطين لروا النبي الله يعقوب مجي شيء اللو بدلي لغة ابريه ذا الليلة الوقت قال لغة ميجري أي إسرائيل لغة عربية ما لغة أول ما كمان هذا بالعربية اللغه ترجمه, ترجمه أمو أمو عبد الله هو ما ك Somalia اللغه ترجمانا أدون إيه بول كلمة إسره أما وادون أما وعبد كلمة إل الله هو نبي الله يعقوب أي يعقوبنا اللورنجري إسرائيلنا اللورنجري jtowniktää oli oli, jten myös siitä, että tulokafría oli oli oli oli oli oli oli... labeledΣää遊戲 yksin meidän Vaik liberties yksin on jatki näytösi harvain, tuТi naisinkoi oli oli oli oli liitain. Tämä j Consejo equipped ja kävi oli oli oli oli oli oli مركاة التشتيئية ديغين أذج إباسي ينفضون لديه وأوئي يعني أنه ويد اللجل أوكاده قال تعالى ولقد وحارنا أخذ الله إبائين وقبتين مثاق بني إسرائيل نبي عقوب وإلى الشيساء بلن قوتيب وقبتين مثاق مركاة مقاشد العهد الموثق باليمين وإن وحليشكوه أكاده اللقوب بلما دارية مركاتية قراننا لوصيات كايو Kolka ballan, ajatio, la ballan, ajatio, misaha, kardegi. Intaalla ballan, ajan la iskua, kardi, jomin, ballan, kiidusisi, la isku dar sadai, la Ballan, wakewin, ajatio, ballan, wakewin, kardi, ballan, kardi, ballan, لكن ميثاقه كذلك نبي عقوب أولاده سبلاً كوضي أصابه اللقبتي بلاً كويحي اللقبتي وإمن دونا وبعث الأباء إبيري سبحانه وحا أنه بحيني منهم من بني إسرائيل نبي عقوب أولاده سيوح أنه كسهرني إثنى عشرة اللقبية طبنن نقيباً باريالا نقبقوا باردوه وإن الحرامان وحبن أقاذان أرنتنا أو كورقلان Nagivan barajala, navadona, kormerejala, ino, että he ovat johdattuina, luu hanseda, ja he ovat johdattuina, ja he ovat johdattuina, ja he ovat minhum, ja Israel ovat johdattuina, ja he ovat johdattuina, ja he ovat johdattuina, ja he ovat johdattuina, تينو فليين كان لوكورغ كل كان ماركي لابي يطونك اي باكا ساراي الاو لابي يطونك الله الله يا سبحانه فقال عز من قائل وقال الله ابوعو يري اني اني ايبا معكم لابي يطونك ان اذا لجرا بلنكي وكان كل لم تو ولا ملقسم بلنكي وهذا بعدها صلاة إنه تعي عبادة قديمة. بشر كان الله سعوتي عدم دونه كنجري معها وإنك الله ينقل بالله قلك هو عبادة قديمة ما خلاف دينها قلك سوا تكنجرتي سلا ذا لا تكنجري إذا هبك اللو تكنجري إذا عادتك اللو تكنجري بشر كانوا اي لا قيرت اي ولي قدوال سودي فالمشال وكو نبي ابراهيم باكور ري اي قال رب اجعلني مقيما الصلاه اله مثل ادهاج جاي والنبي الله ابراهيم قال كا واحد قاعده قديمه اله وكو دوم صلي من ادم لغا بلاده عليه السلام الى يوم القيامة بلنكي كواد وحول لين قمتم هدات هكا جسان بلن كان لا بد قوي واتيت مهددات بلهانه زكى سكن يالهوازي لو قال وايباله قديمه تعحب الله إلى وكه قوم سدي سبحانه وعزه وجل على اباده ادمي زكناين بالحياه وكه دون سدي من قديم الزمان خريي وحديثي حتى لفظه كل كاسيا بلا هاي او ولي بيديا وهاي صلاه دارت هاي صلاه دا ننتك كل amma zakada bilshari baysku rayt kolka mitkan malqadenka wakhoda u marma kolku u dhiibo mitkan ba hanu siyo law waralowi hani yasadna wadama na ya wana law waralowi mitkan kan wajjalana ya kolka zakada iyaduna salada ilaa ghayr tay ifalatu qadimatu ballan kilabad wa gudatan حدا دبور رومايسان بالرسول اختيارهم دري إلّك نبي قاديك اللجوصات دري سيد النجاة نبي محمد عليه السلام لينجوصات دري حق إيمان كمركلة يلا واحد روماين كان لجوصات دري كلية ما جميع علم جاي بات روماينش آدم لقب بالله عليه السلام نبي محمد لقى سكارو الله ثري هذا يقينا إمامه محمد مسلم كيسة في وياه وعشا جزا أقولكم لغاتكم أفركم فقولي لغاتني أفركم إن بيَشْوِهِ فسوسنا سبع بقل أفر يا طبعا إلى إتاي قرانك لكن مركرون تحقق هذا لا نغدو أديلا لما هي ترد بدن قرانك وحوري ولقد رسولا من قبلك منهم من قسسنا عليك ومنهم من نخشى عليك شوية الاساسور ورثي كل, أما أما إلا كل محمد كو قال ربا اما جميع الامر ياي إلى الى وحي ودورته النبي كدغي اما رسول كدغي وخل ساعه ديني كتي كودنا تونس اتبع امر حدا يديشن نقاطي نبي كل النبي محمد بين إيمانه أن جدكود بن فو مايسان بل لكيسة دحدو كل خواه إبادة قديمة يذنوا وإيمانك كان واحديرك خواب إله يادوم هذا لا مارا أمنتما درميسان بروسولي أنيك الروسوس هذا بل لكافرتو حاو إيمان لهم ياكلوا يا حق حقدورين يتجالين بالرسول روسوس لي وعذرتموهم عن روسوس وينيسان تجعليسان قيميسان فو لو تاني لقاليزة بل لك شنات وأوي وأغرلت ملا حداد إبراهيم هسا قرضنا ما حسن هو نفسا أما هو نفسا ما حاله إلى إلى أساسه الله ما هي أما هو نفسا وإين الذم الحلال قد أذجك صبتي هنا تبي يجدون مركز هنا يجدنا ميراث كبرين ميراث أذجك جعلتي ما ليه أبتي المامي وضيبوا إلى جاهل وأجرها اللغوة بحي مالك إنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل شديد ودون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأغربين واليتامى والمسكين وابن السبيل وأعتذ الغرباء حقه والمسكين وابن السبيل اياد نوغو يرييو اي اميت نوغو بابيوا نوغو باهيو نوغو باديو واتل على عبده لو الغربا واليتاما والمساكين وابلسجين والسائلي وفيرقه خصه ودوينك اي باجحد واحد كوبل حنيس واحد كوبل حنيس انا حلالو لا باشرد بين جوقنا واحد حنيس حلال هاناخدو ماشي هت كوبل حنا وددي صوهو يصومه مدنا ولم مد له لله تعالى وربه عليه قال مالكم مالخو على ليه وضيئك أبي العلوب الحيان المباسي الله بحسين إلا درت أيضا قرن حسن ونقضي إذا يكذى كلي يكذأوي يكذني وغدر معينة الله عبدي أوقتي معلوم الله بحنايو تتقار الله سينايو لكن قرنك كذأوي ما كفى ربنا سكبي وكفى ربنا شانت أسعى لقرب الله حدبا شانت أبنه إسرائيل لقرب الله إنت أنه معاك قبتا شانت بالدين تأنه ووافق دي إذا كي مبالا كيف أكتب ما الصلاة إيا الزكو إيمان بالله تحقلين رسول ودعين كالربك قال المالك اللي قلت بحيو إنت أنه ينصيبه وقبتا قلت وعي ووافق دي سراعا لكم من الدين ما وصى به نوعا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيوم ديم والكابلا كان مدينك وجرنا شن تأمرك اللعولا باللماي أفنقتك الله وهاي أبلان كان فرينتيسا لموحري دا جيسو إلى وحير الله وكفرنا واصطرينا أنكم حدين سيئاتكم وحلا واحد هملا هذه كذبوا وين كان اصطرينا إذا إذن قول مايله إذن كل حساب مايله إذن حكاري مايله لذا ولاود خلناكم وحن إذن قلينا هنا جنات لا تجريق القلي من تعتها قرية هذا في هذا هو خاصها الأنهار وديان لا بد أمر خلاص صار يبلنكي يأقبل جدكي فلا عندي ما نا هذي بلنكي, بلنكي اللي فري ويانا فمن روح كفر بيني بعد ذلك هذا سلطية ذكي يسمك بحمائية ترى من يقلم طائر فمنروحة كفرة بنيه يبلنك يكبر بعد ذلك هذين يبلنك هذا لجنائي كجدل أو منكم إذا كبنو سائل إذا كملا فقدوا حادظة ضل إين وكلوا ماي سواء سيل وضد عدي برتان كذي كلاعي دور عدلوا قلي ولازموه وضد الله غلأ هذا ككل لنا العذاب والنار والعقاب بل قطل الوقت ولقد وحدفا أخذ الله بين وقتين نثاقة بني إسرائيل نبي عقوب أولادي سبال لنقوضة وبعثنا وحن صارني منهم بن إسرائيل كسارني إذن عشر طبعا نقيبا دور ريالها وقال الله إبا وحويري إني أليه معكم إذن كان ذلك لايه لين قمتم حدا توزيسان الصلاة صلاة توزيسان وآتيتم بيبتان الزكاة كذا ديبتان وأمنتم رميسان بالرسول رسوسا إذا الكاد وعزلتموهم تيقلتان ووينيسان وأغرمتم أماهيسان ألاهيبوين قردا أماه حسنا ونقزا لو كفرنا وأصورينا أنكم أقين سيئاتكم ومن يالكين ولو دخلنكم وحالدين قلينينا جنات أي تجريق القول من تأتي أهو سيدا وبيال بيال فمن روح كفر بعد ذلك حذينوا بلناك جلال فلم تجدوا أو منكم لينك لينكم إلا فقط واحداً بل له كلهم سواء سبيل وضرب برت كبير وكلهم محيلاً كل شيء محيلاً واق بل ما لي واحد رياضي حذيب فين ما حول عريباً كل عال قال تعالى خذواه يرف بما نقضهم شو أنت أي دي لعنه هم دايري دايري الى الرحمة دي اللوات كي يبان لعنهم داير مي لعنده دايو إلى الرحمن دي سينقلكوا هاي ووح جنده الله جايب برواقها وح كل يهيل لما هركو أدوية زواع وسجارية تقيم مال إلى وح كل على العم والله لا جم حين مايو لكن الرحمن دا يبي آخر الجر تقيم قبلا أي جو كذا نصيبكم ماله فبما نقبضهم جبنت أي جبين سببته ميثاقهم على ما ذي شنتها إلّا قلّا بل ما يبان لأنهم خمدن ذوقا دهريني أو جعلنا يلّي قربهم إذا قالوا لك هذا قاسية نب أنجهم كل قلبكم مركو أنجوا قفكا أو أنتم قلبيسي لأنتم حلاو شيء حقه وسنغلي وحنو سنكلّ علي أو حق يباضلك يا رنت يا بنت يا حلاش يا حرام تعيشوا مدن نقدان قبعة وهذا ما وصدق الله في قوله فويل للغازية قلوبهم من ذكر الله ورايك في الظلال مذهق قال كأجري سوات قنان نروي وجعل قلوبهم لا جل قلوبهن كي الله غازية مدن ججن قال كقلب باد مدن ججن يعني حلقت أرى كتاب في إبسود جيي أي يبدل قصة كلمة دي ماشي أبدا جيه، هي أب كود جيه، أي اللي ما دي ما كمل دلهم، هي خورا واللي جان، هي تيدبو معنى هذه أوله، انت كدا عايش، كل كدا يحي على أن، هي إذا بدهم يدوروا بدرهم وعول، الله ان تتكلم إيشون ويدو، إن هذا كتابك المنزل كه كا سماوي كأرك الكيميت أطفال فري سود، قال تعالى خبيوه يري وحرفوا وحي كلمة أي عن مواضح الكلم كلمه هي بسودجي اتوريتوجي لا اي المواضعه موال الكلم شي باودجي يا ماشي لوجي اي لابد وكبدل او النصو هالمامه حوندر مما كيكمل ذكروا ايغه لوواني بي حظيقه او دين لوشيغ او دم با ولا تجال خصونا لو كانت زيول المجد فطلعوا ان ذغانايسو على باي فتيمك خائنين ومنهم يأكل من أمر الأركاب كلا يأكل منه أو خاينين إلا نزيفه بكوحة كوهاء هي دكانه إذا إلا قليلا كويرو منهم يأكل منه أو أنو بكوه جانينه والنصوح المامه حظا دف مما كي كمده يكروا اللجوءني بهم ماذا ولا تزال خاتيون ما رسول الله تطلعه إن دوغان على طائفة خائنة أو على خيانة دقار منهم حقه هذا إلا قليلا داد منهم يأكام دماءان فصول خواحا نقول لسيدا هذين مريهين فعفو عافو عنهم حقه هذا وأصبح إساقا جيسوا إن الله بوين يحبه حجعي المحسنين أكدا عضا وحي سمين أيها أهلا ديرتي أسميه كوه مركين يهود المانين نصارنا والله من قال تعالى خبيوه يري ومن الذين كويه حكم قالوا يري إنها إننا نصارا وناي ارتدعوا يا كلمه الواسد إنت النبي الله عيسى عليه إنزله إنجيل بالأورنجري خسولك عيسى بالأورنجري يجنا بزن بن إسرائيل بالأورنجري خلك كلمه لا إننا نصارا كلمة ارتدع واتفق سمع يوم ومن الذين كويه قالوا يري إن النج نصارى بالنعي أخذنا إن قبرنا ميثاقه إذا نسيتم يهود لقو قبرنا بل لناك أي نصارنا بل لناذ لقو قبرنا ينصدي بيله فنسو هالمهم مما كي كمذا لوكيلو إذا لقوه هني بهمار كل خويه دينه لقوله بل ما هذا يدعيه وح وعدي وانه بوشود جيه حصل كنوسه عن يسارة أيق فاديوحو كعقابي حولات اولا الانو دحديقي قال تعالى فاديوحو يري فاغرينا وعنو دقني بينهم دحضوذا العداوة تعلمو اليو والبغضاء سنعيد الى يوم القيام قياما لما لنت ذا انت, انت لقا جارو تلايس قل حميسو ووحي كريسو الجاذية كنا عقد كل فنائي تناء الله كعقابي فاغرينا وعنو هريني بينهم دحضوذا الأداة تعلمو إيوا البلاصوا عروسو إلى يوم الغيامة قيامة ذم عنتها انت اللي قالوا حتى الغيامة ذا تقن أيها الأيام وسوف دفدم بأي ينبيهم الله إلى وحشة دونا بما وعي كانوا في الدنيا الدنيا ذا جده ذا كوه يصنعونك وصمة يا الله شعره الله ولا إثمر يالوئ قباي يا أحلى الكتاب كل كمرك إلا أيها اليهودي النصارى بلله لي وحنا اللي جبنا رجلي الخصل خيمه بلن أو محمد لا يرى كتاب خيمه بلن أو القرآن لا يرى وافختنا خصوصا كتبتي أور إن إللا بدي بوي مدين لون بعير إنك فعدي زاد ألا تعالب يبوح يري على الكتاب يهودي النصارى أذو حارونا جاءكم إنه يدين خصلونا إلى فضه وتشريف النجا إباء أحد كانوا جيران محمد أي أدين يبايين يسروا عدينا يا لكم ندين كثيراً امباذا أي أدين عدينا يا مما كرملة أتكونتم هن جرتين تحفون قوة قرية من الكتاب وإحية توراة الكهرين جرتين أي ربنا بوذين شجعيا وعير خرين جيران لبقوهينك سلمان النبي محمد إتوراة الجين قتل والقرن جرين أحكام تأذت سير خدمي بوقاله قصدي سيرت على الجوع جيران أول قرين جيران كل أحكامته يا تلمذ النبي محمد أيه أقول دارن أحكامته مركب بابين أيه تكلفت يا حيلك بسار أيه ديل أيه النبي محمد مركب تلمذ إذا بابين أيه ولا من نمل هاي دينك وريها قريشة أو قارها الله هاي دينك قادن أيه سأسيلي متوح موثي ويسكدع في جرين نبيك يا أهل الكتاب يهودي النصاري قد وعدا إن جاءكم ديني من فصورنا أعدك أن ندرني يبين إسروا عدين لكم دينك كثيرا من بدا مما وحيك مدا أتكنتم هان جرتين تخفونكم من الكتاب التورادي أنجيل كقري جرتين ويعفو وعلى واحد قريسان ودن إذين أشيقي ماي ويعفو وعفناي فَأَسَنِيدِينَ شَغَيْنِ أَنْكَظِيرِ إِنْبَدًا وَهَذَا سَيَأْتِي وَنَشَأَ كُلُّ مَيْنٍ إِذِنكَ أَيْقَنْتِ مَهانَ تَعَذَّنْتِ وَدَنَكَ مَوْلَى وَيَعْقُوهُ عَالِمٍ أَنْكَظِيرٍ إِنْبَدًا حَقَّ قَدْ وَحَدَثَ جَاءَكُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ مِنْ اللَّهِ أَبَوَيْنِ حَقَّ حَدَّثَهُ الْكِتَابُ وَعَايَدِيهِمْ نُورٌ قولك مفروضك وعول، هي جاهليا، يا عما، يا وحشي كتابك، يا كتابك، ينبيك أيمن، وحرم أيه، هنا الله تنكو هي إذنك قد جاءكم محيدين من الله يبوين عقدي، نور نفتن، وكتاب كتاب مبين، وحول بعضينا يا يهدي، وابك وانويا به كتابك، الله يبوين من روعه. يتبع الراعي ذو أناه إلى الذي صوبا منصوبا يعمل صالح قبقر راعي بواه نولية سجولة سلام نبأ تقال يجيكه وعذوني يا اللي كتابك الماما يهدي الله يبواه في بكتابك من نروحه يتبع الراعي ذو أناه على الراعي النادي سجولة سلام ودايال كوا ذا ويخرجهم دادكو إباكو حنوني يوحوك سارا من الظلمات مقديا إلى النور افتنبه سارا ومقديا وكفرها وجهلها وضلالكا افتنكونا وايمانكا ويقينك واحقا بإذنه ألا إذا كيسا قبدي أيو وحوه حنونية ويهديهم إباكو حنونية إلى صراط جد مستقيم من وهو الإسلام وداد توسم إسلام نمنوي أيوكو حنونية سلا مركي لو قعدين نتيجة دي سانة النقطة لقد وحرنا كفرئين قالوا الذين وعى قالوا يري إن الله إيبا هو إيبا المسيح مسيح بي إيبا ابن مريم سدع فكرة أي شيئين مروى مركانه إيبا مسيح أما مسيح بي إله مرنوعه وقالت إن صار المسيح ابن الله إيبا ما إله ظل لي أو ويل إب مرصد حدنا وحاول إلى يالك واصدق ابن عيسو ياي سد على فخر اسم داما سد على ما قال لهم كل خلقه وحده كفراءين بين الذين وق قالوا يري إن الله إب هو إب المشرق ابن مريم أي إب سوابت اللوجي جواب كل رسول صبنا وحاتر لا فمن أحد وأكوا يملكه أنت من الله إبوي نعجي شيئا قفقة وأنت وأكما من أراد حبي إبدونه أن يهلك إنو بابيو المسيح الله كسيغيزا مسيح ابن مريمه مريمه أول كذابه إلى إنو بابيوس دي الحدوده هي وأمه مسيح أو مريمه لبذا ذاك اليوم هي هي هو من أونك في الأرض جميعا بما انت الله انه بعد يا يهودا قف كدخن كراشيك ما يديسوا ايبلد مجيوا تنامر كان لوج جواب كل واحد على خمن عتيبه يملك انت من الله جو ينعج شيئا وحياه أنت من اراده حد يبدون ايه ليك انه المسيح ابن مريم مريم هو ليك هذا هو امه هو يدي هو منكم في الارم ذلكم <تصفيق> القدس كون سكان جميعا نمنته ولله اي دوين كلجي وحوله يحل ملك السماوات والارض دون لي حلنسد وما بينهما شيء هو وكمين واكمل تلك يا دلكا يا ان قولها انت بعيسى كله انت بي أبيه الذي عيسى مريم كمي ما كم وللله ابنك الجبار الكساموا رجال حناشدوا والأرض رجال حناشدوا وما بينهما أنت الله لا بؤل عايزه يخلقه بؤح أمة ما يشاؤ وحي سبؤدونه والله ابنه على كل شيء وعلى أرك كل دوسه قدير الله كرو وعلى أرك أي بكرة أو عقار مانكرة أو ديسة مجرى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 نور كائن الله دب مريم فواد تقول حيذارك كل وحاتي هذا خسول سو بنا وفليم معايب أبا يعذبكم إذن نارا بدونه بكم بالسوا بذروكم بكم قفافك قد كشام درادو ما هو هذا إذن كل أيه حداد ويله سيتهين أما ساحدلك تيه بل من الأيبان مهدين وحوج ما مهدين إأنتم يدين كيهوديا نزار النظر دبعتين من من بعد نكنتين خلق إبا هو أبو ري يغفر وهو لا فائب لمن ددك ويشعه لافض لدونه ويعذبه إبا وعنار من ددك ويشعه عذاب لدونه أدكى سادنك الميتهم ولله إباك لجيبال ملك السماوات إراليال حنسلوب والأرض بلاليال حنسلوب وما بينهما انتود عيسى وإليه إبا وينحك لا إلى غيره أعدك لهذا القدار أيها المسير والله بنايا يا أهل الكتاب مرنا بعيا نديه لسوء اللي هل الكتاب كنا لا هذا لي رونا شيء في فترة فترة وح اليا أنت اللي وراء سرود عايزه القرآن النبي محمد عليه سلامة والسلام لا تري يا نبي خير رسول جدا بيجي شنب قليه صدفه تن هي وح النجيلة أيه ولا عايزه في القرآن كالكه داتهين أهلو الكتاب رسول بايدين جميل يدعو الدينو أهلو قوماني إن رسول الله ديرو هو أحوالبابا لدى إلهي أدومها لغا أدري الدينو أي خرابو دوضاي إن قولت إن أهلو قدن بيسي وقولت النبي صلى الله ديري أي الذي يتطباطن قوحود ما ريسي وإسكال صور جيدا وإجمالون كقومنتهي كوي يتطباطن ككري على بلالين أيهين يودي حوار كابه ما او ما نشوفوها بنا يلا او سنجري ادلو بهنيه رسولك رسول الله الذين سوير قال تعالى خذوه يري اهل الكتاب يهود والنصارى يوعي كتابنا فيه يديلك قد وحى الله ان جاءكم ايديه يمين رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام ايها الذين يؤبين ويدر عدينا يا حق لكم على شيبو ايدين عدي حق <تصفيق> ايبو ايدين عدي صحيح ايبو عدينا في عيني في عيني ايبو كلا عدينا هي من على فتره جونان من الرسل رسول حق او رسول دنبيه كان بقوله كبدان بان قال كل كا ايدين كرسل كغاي او رساله ايدين كشودوان يو ايدين هي أدبع في اللوغو قبي على فترة فترة كورك أدوه كي يمد قولان من الرسل الرسل يالحقه لكي قوله إلا بملك الله صدره ومحايا وحاويا أن تقولو كراهة أن تقولو إن اترادان بان لقونسنا أما اللي الله تقولو إنه دان أوران ما جاءنا نو مايمن من باشير أحد خير نوشايا نو مايمن ولا النبي أحد حمان نوغد نو مايمن إنه دان أوران درت ايالوسو دراي افقد أي وحا دبا جاءكم من ايديه من بشير رسول دين بشار يا ايديه من وانا محمد والنذير رسول دين د دي قائدين دي دي والله هو على كل شيء هو الله الكيديلكي قدير فبا اوذ ويدغار موسى لقوم نبي الله موسى وبنو اسرائيلين من دي دكه بدناي او لو نعم الدنيا يا و في عن بلال تجيء أرنا وقرن جميعنا والله سميع نبيال حق الدين تكوه جميعنا والله ذري وحن ابن اللسين رجال لسيئ تغير بلال وهرئي حرص بشر ما بلال دهديه كم بس حلب بس الباسن هذا اللو ركينه بتبالو كرجع وحن ابن اللسين بقى لينسيئي كل كإله سعيد كل نعمةي فمايا أوراع قال تعالى خبي وعو يري رسولك صرفت له وعاد حسته قرته قال موسى نبي الله موسى وير لقومه فركوا كذا شيء بني اسرائيل ايو يري يا قومي قرابوا اذكروا حصوصنا هذا نعمة الله الا برواقي وعليكم كركينا وبرواقي حسن نعم الله سي اوعد حسان بشق فيه والثناء على الله والإيمان على أنبيائه إلى هنا لما أنت أو كم هذا نغذاء أو الرسول شيء سنة رمضان أو الرعد نعمتي أبلجك أي وقت نبي موسى الله أتلاية يا قومي غرابو إنكرو الحسوسة نعمات الله إلى برواقدي عليكم ودشينا برواقيدي حبرواقدي كاملة إذا اختفى الله دشينا برواقيدي يا على أبؤي علي فيكم إذنك لعدينا Ambiya, يا نبي الله لي او نبي الله يغما يناركين نبي الان ما يناركين كلما هلك نبي ادي نبي جير يودو خلفه نبين سعدي ومبالجوجين جيري مرنا الله باوي سوو يم جيرتي سدا موسى هارون او oma أنقفي يحمل رضقي أو عديلا أو مدخيك أو سيرا مهما وين والجور على أبو يالي فيكم لعدينا أنبيا نبي أبو يا يالي وجعلكم موحون أبو يذن كيالي ملوكا بقرة أقولك قيادة الدينية وعقرية ملك بقرة نبيا شعقرية وجعلكم موحون ذن كيالي ملوكا بقرة ذن كيالي قال كان منك السياسة وحقوه قامينها يا يا منك الدين وحقوه قامينها يا هرماركا وع على منك الدين تلحقوه قامينك كنبي جيبوه مثيلا ويجيبوه عبادا ياي كسياسة تلحقوه قامينها يا يا مال رئيسك يا مال لكن كان يمد بعض ياي حد ليه تروح للنبي يعلو سلا درات سلا لوكا لهرمريار فيكم انبيا لحد هنا ابن النبي يلبوا يالي كذبا اللي يري وجعلكم ملوك وقرانا ويني يالي خلق حق سياسة وقرانا باهو قامنا حق دينتي دي. نبياشي باهو قامنا حق بارواقدي وآتاكم اللوحو ادنسي ما النعمة أوسا لم يؤتسين أحدا قفنا من العالمين أدوين كمير. بدلح الله دنبالي أما الدروره هدامي أما مرض حق بشأن اما قوم سيعانتك ادينك الله هيا كل كان نعمه وأتاكم واتاكم اي بوعد ما بروا قوسا لم يؤتي بسين احدا قفنا من العالمين انكم كامل يا قوم قرابنا موسى ادلا يا جهاد بالواجبيه من بابريين قبل كل كنعانيين ليره العراق يا مشاكس بيت المقدس غبصدي سليمان توقف صدره وكله إسرائيل وكلما لا دغالم ايا لو واجبيه هلقا سيدنا موسى يري يا قوم قراب ادخلوا قلى قل الارض المقدسة بيت المقدس حرنا الله فيه يا الله بركاي انكن الله يدين قرى قلى التي ارضها كتو الله اي با قرى لكم يدين قرى انكن قالا كلما قال اي بنك قبتي لا دغالم الله يدين قرايا قالوا واجبين ايشان فلكني وادق عن تقول ولا ترتدو هن قلنا على أدب أبائكم أربه نكر قديا قال ما هون قلنا حدات قال ما هون قطان وأني والرسول كنيا هي رب جيد نبوري هي جهات كديدان فتنقلبوا وجدوا ما يزن خاسرين إذا كرتعبكم باي وادونا سعي آخرنا سعي وادونا نمنك على قردة دلكني قبصي أيارينكم ما يزن آخر رب في الدين عذابه كل خاسرين يادوم بس ولا ترتدوا عند على أذبرعكم يركينا إن يعلم باللقيم حول لغنينا أو بتنقلبوا وعندوم يجان خاسرين إذا كتب كل كنيم كقولا تعلم ليه كن عنينت اللولنجري نيمن عماليها حوج بدن أيها هاية كل خاسرين نيمن كوان نيمن حوج لما لم تدع الله منك مركي ورواك هذا القوضي قالوا أي يا موسى كلمة يا موسى اتبتخوه اسألوا يا قومي برها يا فلان ملاي موسى هو النبي وانا الرسول وانا ولا الكوض يا رسول لماذا النبي يا النبي لماذا اعتراف سنين يا نبي الله ميرادا يا رسول الله ميرادا يا كريم الله ميرادا على الأقل يا أخانا ميرادا اسم يا قومي بولي كل كو هذا فريد نغودي هي الرساله الى الضفيري وانا اذا قرر خدمي على مساري او سومي او كيميه انا باجي عدا شيء ما يسو اذا قالوا ايها موسى فيك واحد منهم قفله من موسى ان فيها مقالدا مقدسه قال ما له قوما نيم باهيزه امالقه ديود جبارينا حقوق بذن قلنا انك لن ندخلها مجال هذا أمان وقلال حتى يخرجوا إلى أني منك كوجرا أي خيار قاد ربعا منا مدينة ذا يكبرها في يخرجوا هذا يكبر خيار قاد ربعا أنه كاردوان ماينه منها مجال هذا فإن داخل يوم الكسنج لدينا الذي يتبان كي كرمار أي النبي الله موسى دري أجي أرض بيت المقدس جرا كان واركان seliyatolan sheyni marka ay arkan sheidan bakud darmay iyagi Harbaha, fahmay jabay dadka banjariyay xarbaha iyada markii lugu jiro waloma sheega lamana sheega wixii shee ko aboon wa anahay kolka allo biyato wan kolka inaa musa ka soo dhicilaahay onna wi musa u sugaaye la waanayo musa ku soo dhahaate falan ki اذا ترى هو ظن شر لو ان موسى يا خالد لو ذا سنقودي هي ايمان موسى اتي وبر كانو شكتي يغان الله تلايه امم خيرين اطلب طلبك كلا فجين غارق ضد كور مرياسي ما كو باسنقدي في بيو كل كان هو, هو كان يا موسى ان فيها قوما جبارين لن ندخلها حتى يخرج منا فإن يخرجوا منا فإنا داخلوا من لقد أتفقد هذا الشيء قال الرجلان لقد أتفقده من الذين تتحمد يخافون أن لك بقى يكالي ويوشع ليكالي لقد أسانا كل حداري موسوي من لقد أتفقد الله بليسة. قال الرجلان من الذين أتفقده يخافون أن لك أن أمان الله وبرواق عليهما كركوضا بالإيمان تضع عطبوه برواقية كوي كالسة تضعوه طبعا كيكاله أرده له من منه قول قمد نواه بليين سرناه كشفين قمد نواه بنجريين جهاد فينا وفشارين قولك الله بدنا الله برواقية أنعم الله ألاه برواقية عليهما كركوضا إياقه أمد الله الله يا إلهي أن أدخلوا ورد إلهي الرسول كيسم موسى مقالة الواران الذي يجري إذنك قال لي رسول مغلق إلا هو إلا مقالة قلق ادخلوا قلق عليهم كوان حوق اللي قلقوا شيئا الباب مقالة الباب كذا وقال قلق هداد الباب كشانه قال لي الرسول كسم موسى قشان. فإذا دخلتموه الباب كشان فإنكم إذنك غالبون أتكان رسول بعيد اللجلة مؤمنين باتهين جهاد بعض سعوتان خب بواحد يوم فري كأن قلة فم جايين كات كانك كل كايين كني يحمده داي يدخل وقل عليهم كر كولا طل بذا الباب كا فإذا دخلت مو حد ذا الباب كي كشان فإنكم جايين كأي غالبون أتكاني اما حوج وعلى الله إب وين كركي فتوكلوا رش كذا إن كنت مددت مؤمنين كوال الرمائي هذا يمار من كجرم كيمو من اكو فني من لاي وعلى الله يدوي نكركي فتوكلوا عسكره ان كنتم هداتي مؤمنينك واهل الروميه رابدين المركي حضله موسى موقف كدري فيه وعي إن ولي ما هذل قالذي موخش كي بابك دا حق يوداف كريمين من من كاسون كبين بهاي وعيادين قاليان لو فدين وورينا امانك الله امر انتي مشي جوغا إلا هدنا ذهي حق بولي إيه آدي موسى كإسراع هل كان يكوزيسوغينا فلب أنت هو الربوك فقاتلا إنها هل قاعدوا وإذن في السنين لمن كان حقه دارك ليه إيه آدي بيا ربك خبك الملع فلب أنت هو الربوك إيه بها الله كرنتيلا موسى آدي بيا ربك إسراع اللي ودينا بلدك أنا ناوي داوى هنا سان الله قالوا وحيل أن بنو إسرائيل يا موسى في الولي إذا اضرريه في الركض يا موسى موسى إن أنا لن حرف النبي واستقباله كل كوع كدر المال لن ندخلها أما أن الله ملو أبدا بهذا نقصيات كين وريج يالان تن يجور ميدان لي madamu nimanka xog bada intay jooga fiha magaalada gudaha marka isidahay shu biide oo warka mawqif koodi adayeen alle rasuul koodi bay amreen idan dhara wakabadan ay taa marka adiga amar anta adiga rabbuka ha raa'u faqatila lebedina إنا أنجب بنو إسرائيل ها هنا ناشا دع أنجوجنا أيام قاعدون سيف فديننا هل كانوا ينقصوا علينا قردين أثكا أن أجاينا ألي ربي وإسرائيل فذهبت أنت عزيج يا وربك لا تقلمه إننا أنجب هنا ناشا أنقاعدون سيف فديننا سينالوا إيمان بدمي أصعب الرسول الله علنتي بدر كل النبي قوي أصير علي الناس ورمعي الله رجي وقوكا وحيكو يرادين لنقول لن لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى كو أرمينو فجحا أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلوك حنقنا وإذن نجي الله ساسا قولنا نبي الله فرحي والله تكلمي فانا اللي أقول ليسي ساسا الله أغفعنا ذلك فالنبي الله موسى هو الأمية فبينو كور علي يسوعانه وناسيا جمع شيئا مريزو نبي موسى حد الله يأرك قال النبي موسى وهو يني يا ربي أنا ربي جيدري يا بورا إلى ها يا أمو إني أنا موسى لا أملك قعن يبمجرو إلا نفسي أنا موسى يا و أخي ولا لك يأري منكين تأني وذي حق منا يجي ما مو لا يجي اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون وحقاني وجر انه انه يحارونا هين لما اركو سامركم او الرمينا اشيغ النبي موسى ارك فافروق وحال الله كمد عجيري كرو من ادهو سنكرو انه انك ربيح ويغن واعاسيال ادبي انه انه انباد بادي فافروق انه انك ربيح بيننا انه يحاروني وبين القوم الددكان الفاسقين أزيجي الله أمريكا يكبرها، أنجي رسولك يوقع عن سيره، الله ونا كلا حكومي المقدس ما شيء مركات ويني بنا عن كنسينا، سينا كل يوم الدين ووالله جسوبهاي، عمل كل كم مركائن النهضان. بيكو سانو لا كلامي لا يشكولي مي إن موسى هارونا ماشي كبحانة كبحان إن يقنا يقولي هذا يكون نهضة وحرب بكوكم أي سبحانة أفرت إنسانو إن الوليقة هذا يسته وأنت يوم واحد بل هو الوليقة ولازم بريك الله عليه لبيو تمنك ساحوي حرق الملك خردم الملك هنقول علماء كبل كمرخول عميشي تاجي وانتاي لا خفرت سنوب وعود انتي وابط ناين انت ودي بدني اولكاسه كوخضنت انت لا خره عماي لا حمادي عماي ايلا با باي وني بووري عادشغامان وي بدقناين او ضروري لا وا كو تدني قرع ماركين يلينا وي اسكهجتن انت تبسين لكن وها كو دخاي ان لا في اي جهه او ما شماك ايمان تودان سؤالان ايتاك ايكاك الليين بيتاكيين مرنا مرنا صنين قال تعالى فبوحو يري فإنها اللذي مقدسة كبير محرماتهم والله حرمه إليه كل كلك هو كون تعريم في شرقه آماه الله إليه قلان لغا محرمه حج إبه الله رديده تعريم كانوا كلا وعليه كون عليهم كوركوذا تي جاء لك بيان قريه هذي اركاي 40 سنه افرت سنه كاسنة كان سنه محي قبايا حقي جوقاي سوجيد مال يتي هنا باورق عدي في ارض ذلك غدي نبي موسى وخل لو يري فلا تاس على القوم كون كيري فقل انت وربك قاتله انها هنا قاعد فكان كوي يري ايذا انكاري كن اولي اديك اول فلا تساعد تيرانيون على القوم ذكرك الفاسقين فلاقوا به أمرك إباك بحيو قال إباو حيري قال النبي موسى وحيري ربي يا ربي أنيقى ربي قلو إني أنيقى موسى لا أملك ما أنتو إلا النفس المهانة ولا ولالكي ففرق إباوك لديك بيننا أنك وبين القوم تذبحهم الفاسقين فلاقوا به قال إباو حيري فإنها أرض مقدسة محرمة ألقى عرمي عليهم كوركودا كونيا مساء تلق والقدر وعلى اللقاح الرمي أربعين سنة أفرتن يتيهون أي وليق حديثان في الأرض تلك قديسة فلا تأس موسى تيرانيون على القوم مدد كوركود الفاسقين الدين تكبعي والله وعلا